إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إما منكم وجلون قالوا لا توجل إما نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على ثَنِيَ الْكِبْرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ ربه فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِن مَّا لَنُجِّئُهُمْ إِلَّمْ رَأَتْهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَادِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَاسْلِمْ بِأَهْلِكَ بِطِقْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ مُصْبِئِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفٌ فَلَا تَظْبَحُوهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا انھک عن العالمین